اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المرضون عليهم ولا الضالين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنر عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوحي اتلو طين كانت كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت, إذ قالت رب بني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربيا وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر الله.